يا سمان قولي أنا سأحدثك الآن عن بطل عظيم اسمه سيتامة في بلد هادئة كان الحال ركودة شق بالكسر يقضي الوقت قعودة حتى أتى يوم غير الفكر والحادثة تمرينة لا ترفعها العوامل وكذا دفع مئة ونفس العدد للوسد وعشر كيلو مترات مع الجريب العصاب الشعور تساقط وقوة تنامت أطلات صلبت وقدرة تعظمت بلكمة واحدة الأعداء تنهى شغور العالمي بضربة تندفع عمالقة تتلاشى وحوش تتبخر سيتام القوي لا يمكن أن يقهر لكن همه الوحيدة هو الفوز بسهولة يشعر بالملل فيالك يبحث عن الدي يساويه في القوة ليجد في القتال لذة حلوة جينوس تلميذه بعين الإعجاب يرضى يرى ولا يمكن أن يخصر فسيتام البطل ببساطة يتصرف ينقذ الناس ولا يلقى منهم ما يعرف فهذه قص بطربة واحدة العالم يغتجف سيتامة يا طربة تكسر الميزان تسخو من أساطير بناها البيان وفي النهاية لا شيء يبقى في المجال إلا انا بكمة وصفات زلزال No plot, no scream, just calm and doom I silence gods in every room They rise with pride, I end with grace One punch and no one takes my place Chooku yajmah kuratihikum, Allahikum doy'a'o One khazir yuqimu nahu pidb ma'i, wa yonfah Yab nasa sa'ya'an مهما تجاوزت الوجود فضربة مني تحولك لغبار وورود وأنت يا ناروتو صراخ وعهود سأصبح مهجاجي وبعدها كله وجود مسارك درام وصديبك عنيد انا لا أحتاج صورة صفة صفحة وينهار الجيد يا من يحمل ألف قناع كلما نهض يكتشف أنه مجرد صداع فاي فو كحول بتوي لا يجيتي ونفسك فلا تصمخ لتربي